طبعا لبن الله وبسم الله ده المهاردة الكنيسة بتحتفل بعيد كبير فيها وهو الاجيس امبا بولا اول السواح اثنين امشير ده احنا مفروض طبعا معايد للامبا بولا المشكره وخصوصا كمان امبا بولا احنا متعصدين دي شوية بولا تستطعوا بسيطة وصغيرة كده. قرمتوت أو فقط يعني أحسن أحد مارس معدات كتابة أكثر من 60، لكن ساعات مهمة في الكلمة مش ممكن تطأر كثير. رفلك الأنبوبة وسرته وعظمتها وقوتها بكتابات الكتاب في كتب قادم. فهي كم كتابات في من 60. نسيت كيف كتب دعامة. أكيد كتب دعامة. والأنبارطون مشافه مش بمسك وقال له اشه الرسول عام قصته وسيفة جدا شامل. هو جخور اتخنق مع بعض ع المراس أخوه اسمه بطرس وهو اسمه بولس و كبير أكري شوية في الشميس قال له عند الأعودي رشيل للأعودي هذا كل رفض فلقوا جنازة بتاعك راجل غني جدا في سكندرية فسأل الناس جنازة سنيني قالو لك اتصوى الراجل الملونير ده ما اترى مين يعني فراجل غني يعني في عمير عيامهم مطلع دي غير من الكسن العلي مخاطر ولا مليون من الاموال بتحصل يجيه قال لي يا سلام ولا مليون قالوا طلع يا ريان يا دولك بالكسن بها متكسن دي قال ثم انا كده قال له اخوه يلا روح بالسلامة وانا مستعدين وانا افتح اتمنى ما انا هسينه الفلوس سيبها سيب اتنعرفش حدا عن سيرت في بعض اكتر من الانبن فلوس في اواثر حياتي فكر ان هو الشخص الوحيد اللي سكن في البرية فالملك قال له لا دفين واحد سكن في البرية الشرعية الدفينية على مسيرة يوم منك ده الارض لا تستحق وقت افقدمي وقال له ان هذا الرجل بصلواته الله بيرجع للعالم. العالم وصلواته بينزل المسر وصلواته بترتفع مياه النير وده جوه بعيد عنك سبعا امن هم تشكوه جدا ان هو يرح نشوف الرجل ده يسلم انه لاك عنه ف... من في مسيري في يوم فاول ما قبله سجد البعض وكان فيه غراب بيجيب له كل يوم نص رغيف يأكله يجيب له الانبابولا كان قاعد عند عين مية والغراب كل يوم يجيب له نص رغيف ويأكله ففي اليوم ده جاب له رغيف كامل فالانبابولا قال له بحق انا ابردت من رجل الله لأن الغراب جبل النهاردة رغيه شوه متعود جبله فبعدين اخبره بقرب ميخفص وقال له هات لي التوب اللي اجاه الملك الصنطين اللي اتمشي في الرسول اللي هو كان في الوقت كده البطرة بتاع التندريس وده طبعا كان صديق انتونيس او انتونيس ابو الروح يعني فرح اجاب لي دي عشان يكسنوا فيها فلقاه مات وبعدين اخدوا ودفنوا لوين انه فيه قصدون جن فحرولوا لوين ببيحس اللي هيدفن فيها بعد ما كسنوا واخدوا السود اللي كان لابسه والبطرج بيربسه في مرتين في ولا مرة مش عام في و لما رأخه اكبر اسمسيس باللي حصل فرجع يدوره على الابرد ساعة فملعهوه فعالم سمع شده الليه مكتبوش مكتبوش مكتبوش ممتبوش هتلعوه دي ولقد دلوقتي انا عرفت جاسة دي الامبادولة فين فلوانه طبعا رهبان من جير الامبادولة كده عندنا في الجير لكن طبعا من التاريخ بيقول انه هم معرفوش جاسة بخير دي لكن امتنس كتب السيرة تحته ردها الاسا نكس السيرة الغنسوطة دي والذي في رجبور عني فقط كبير ما عرفت يعني اعماله العظيم عليه في المجتمع ولا مسكياته ايه لكن السنية حاستطي اول الصواح الناس اللي هم متنسكين من الدرجة انهما ما اعملوش اعمال يعني ما بانوش كنيسة حال وكبه ما بانوش مدرسة ما بانوش مستشفة ما عاوزوش كتير، لكن يتشركوا في العالم ريحه او ريحه المسيحة الذكية عشان العالم يسنوها عبر الاجيال وحتظل قدام عينينا قصة بولة بولة او الانبابولة في خروجه من العالم لذي هو احتقر الخناء اللي بينه بين أخوه على إيه وقال ان كل حاجة في العالم ملهش دي مأبدا أبدا أبدا غير ان انا إيه همدي حواسي مع النسيس حد بركة الأرض ديه احنا موضوعنا النهاردة موضوع من يوم جدا ازاي يتحول هذا الانسان الترابي الفاسس اللي هو أنا وأنت ازاي يتحول نتحول وتمين بتحول الإنسان على الأرض يتحول الإنسان إن الإنسان شاسي استرابي إلى القديس تتبارف بالأرض يعني إزاي الباركة بتاحت المسيح توصل للعالم إزاي بتأليف الكتب ما أكثر الكتب من كتر الكلام ما أكثر الكلام أنا رأيي الآن بكرولي صلى الله عليه وسلم أحمدته كان بايما نقوله أنتم ماليت الدنيا كلام فماذا كانت النفس ولا اتركم حاجة احنا مش عارفينها في الحقيقة اسمها البركة اسمها العيش البركة ممكن انها بتقول لي واحد الدين بركة او عاوز ياخد من الحكاية دي بركة تقفت حاجة كده فيها كر نفسك كده يعني حاجة ما عند رباني بركة فهي هي الكهن بوجد بركة والقص بوجد والبطرة بيده بركة يعني الكهن بيده بركة لاني ياخد حاجة من ربنا انتي يعني هو في حد ذاته كويس يعني لكن الكهن من حقه يبارك ويقول استلام لجميعكم ويعطي استلام للشعر والبركة لاني هو ياخد من ربنا البركة ياخد وزفتي ووزع بركة من ربنا دي وزيفة يعني احنا مزفين عند ربنا بنوزع البركة بقى ربنا لكن في ناس عاشم فرموا حياتهم كانوا بركة لو فهمت تاني واحد وهو ابونا إبراهيم يقول له كده يقول له تكون بركة يعني شو انت هتج بركة انت ومسك هتبقى ايه بركة وبيكلك يتبار الجميع ليه والأهم انت إبراهيم كده على بعضك ودي حاجة طبعا دلوقتي ما مش عايزين معللها يا انا اعرفت عنها دلوقتي ما نعرف حاجة انا إبراهيم فالنورف حتى الحاجة دي تحصل لها البركة بركة في الغنم بركة في المعيلة بالحصة بركة في الناس الحالية وبركة في الأرض كلها وبركة للأجيال اللي جاي بعدها بركة يسيطاني وسلم على الإنسان لو ربنا اشتغل يتحول من سواء الثراب من سبيتك في الملونة كتير حصا شواء الثراب خسم الثراب ونحضب من المثل بي من الثراب يتحول من سواء الثراب من همش قيمة لبركة فهوه نزلا لما يروح الناس يقولوا احنا رايحين ناخد بركة من جسد الامبكشور الامبكشور لسه الوقت يجيب بركة قال اه كده نحكي بنا يمين ناخد بركة يروح الناس اخذين وياخدوا بركة ويارجعهم واخدين بركة ايه ده يقوله اذا لا ناخذ بركة قال اه هو بقى بركة كده. هو ده اللي حصل صحات الاجتسين دي الحكة اللي بتنيز المسرحية عني فلتفات الدنيا الثانية ودي ناس الدنيا ديانات الثانية الشفارة في اللي يقنع. وكان في نفس في الفلسفة اليمانية جميعا ايان اسمه حتى لا لما واحد يقول لك بني عمي الصفقة الصفر الصعيون دولك كان عندهم قدرة عجيبة كده واجيبة تقول لك اما ها اقنعك منذ الوقت هوك اني مثلا اي قول اي عزيزي في رباني يقنعك ثمان مية في المال رباني تقول لك فنحت مية في المال وبعد خمز ايولة ثابتنا لأ انا هكناعك دلوقتي ميزيش ربنا ليس التشف التعيين كما اعتبروها قدرة على ان هو يقنع بالشيء وضده في نفس الى ايه في الوقت اذا المسألة مش مسألة, مسألة كلامه لان التشف التعيين كانوا احسن نفس يعرفوا ايه ويتكلموا فالكلام في الواقع كان كلام، هو كلام في هوا لكن البركة تترك اثرها من المكشر في الارض ويصدر أحدها اللي أخر بركة ويسلام في حاجات كثيرة في التونيسة نحن من بنوقة قدامه كلا نتباركنا ويتيجي قدام يا كونت العدرة في بركة من السيطة العدرة والعدرة دي لكات لا وعظة مشهورة ولا حتى يعيني كات من الراسل حتى بشرت لأفريسيا ولا ولا فراما ولا حتى دي كان بركة للسلامي كان ياخد منها البركة ويقاتل نهاردة الأرض عدرة بركة تروى عرض قام الجليل تحصل بركة للعرض للبارك العرض تروح الحصة دي يحصل بركة هنا احصل بركة وهي حاجة اسمها البركة دي النار دي احنا بدور على البركة يوم الناس يقول لك يا اختي ايام دي كل حاجة فيها كتير بس في حاجة ما قلت الايه البركة حتى يتكلمه على الفلوس يقول لك كتعة فراتك جاء فيها قلت بركة ويقضي على الدرعا حاجة ثانية انه مفيش بركة شعلا يقول لك مثلا ما فيش محبة في البيت بين الأخ وأخوه إيه بركة يا أخوه يطلع الوالد الصغير يتغالب ويعمل صفقة ويتناقص وده أصغر عين حتى كتنوثة يعرف عن ربنا أحسن من واحد مثلا ما فيش بركة ما تسعرف كتير عن ربنا ولكن في حياتهم بصير ما فيش بركة ومقول لك ايه البركة دي اه وده اللغز الصعي يقول لك مرة يتكلم عنها بولت فراس يقول ايه انتم رائحة المسيحة ليه بتقول انت بتقول تطلع من كوريه انا اعرف مثلا ان الورد الياسمين الحاجات دي بتطلع منها ريحه زي ريحه ياسمين لا ريحه جبليه دي ريحه انا في حاجة لما رحت المسرح الاصدام فبقت لنا ريحه من المسرحين بدرجه الريحه دي بتبقى ريحه اجباريه يعني مش مزاجك تقول عشانها ولا مش منها ما دام جيت في وسط المسرحين لازم تكون ريحتهم حاجه عز عجيبه وفي حاجة تانية اسمها يرى الناس اعمالكم الصباحة ويمجدوا اباكم من ايه اللي تستمعون الناس هي اللي عمل والعمل العمل مفيد. المسيح الموضوع عاوز نراجع كتير. ايه جرى النهاردة لنا ايه جرى للكنيسة ده دي محسوطة في العالم ومرة كنا كنت بكلمكم عن مسئولية الكنيسة فوق للعالم شكراين موجالة كنت لكم الكنيسة مسئولة حتى عن الماية بتحت الكنيس ومسئولة حتى عن الهواء. ومسؤولة حتى عن الزرع ومسؤولة عن وعن عن كل حاجة عن المرضى والأميات اللي راح الثانى اللي لسه عايشين على الأرض وصل لدى وصل لدى وصل لدى وصل ومسؤولة عن الشعير والغني ومسؤولة عن الشاب والأحداث أجازهم واللزين والشيوخ يا رب ايه فهمهم فارقهم أحداث كده في مكتب القليل فميسة دي منجدة ربنا على الأرض ومفروض كبارك العالم وبعدين المسيح يقول انتو كمان نور العالم هادي حاجة جديدة كمينة ونحن احنا على الارض و احنا النور و والعمل بتاعنا عمل المسيح وانتو قول لي احتكي انبابولة ده انبابولة ده ابارة عن اسميق مش عارف ممكن اسميق انجيري من هدى حالة انجيري معلن للعالم وهو احسن لما المسيح يقول يصله كل, كل حين ولا يسماله ووعزك وعظه انا تخفى انه كل حين وده بوعز وعظ وعظ لكن مهاردة لما اقولك على الان بابولا ده كان بيفكر في ربنا ليه النهار يقف بوعزك وعظه عملية حقيق ونزهاش كذب دي ووعزه صد لما اقولك على الانسان يترك كل اماله يمكي ربنا انا ما تركتش نشيك يا ربنا لكن لما قلت لك الاما لتنمي تقول اه ده الانجيل ده فالناس بقولت سابلنا انجيل لما قلت الواحد يحب ربنا اكثر من نفسه انا مجرد جربتش ان من قبل المسيح لكن اها قدامك ما بجرجت اها فايف تلاقي الادسين دولت في مجموعهم كده تكونوا حاجة اسمها الانجيل المعلن تقولي لا يا ابونا ده احنا مسجد في انجيل واحنا كل واحد مننا انا امتشاف بكل اجتماع وقعتول ورقة الآخر لكسينه وقالت نبه في إنجيل عند الباع بثائر المخفص فقالت نأ ففي إنجيل تاني قال عنه يولوس الرسول في رسالة قال عنه الإنجيل مكتوم، ففي انجيل اسمه الانجيل المعلن، وفي اسم الإنجيل المكتوب اللي حصلنا معت عنه باختصار والبساطة فده في رسالة يولوس الرسول الثاني الأهل الكورنكس بيقول لك ده ولكن ان كان انجيلنا ده الانجيل بتعبوليس يعني اعتقد ولس الرسول ما كانت ميناء معا انجيل مكتوب لكن كان بعائش الانجيل يعني بالانجيل والانجيل اللي عند ولس الرسول هو البشرة بالخلاص بتاع المسيح ان كان انجيلنا مكتوب وهو مكتوب في الهالكين الذين فيهم الى هذا الظهر قد اعمى اذهان غير المؤمنين؟ لا لا طبيع لام اناره الإنجيل الانجيل بينور لكن ممكن يطفي لان ما أي لو في شمعة منورة وتجيب عليها مشعل تكمها تقول لك اما الشمعة منورة لكن اقول لك مش منورة للناس هي منورة في تبعتها لكن هي الناس مش شايفه فيها نور فده اسم الإنجيل المطفئ لأيلا تضيء لهم جمارة انجيل مجز المسيح الذي هو صورة الله ما نكرز بأنفسنا <تصفيق> إنما لك ما نكرز بأنفسنا أخي بولك ليس لثمانشين النسيحين ليس لهم أنفسنا بل بالمسيح وسيع ربنا، ولكن بأنفسنا عبيدا لكن من أجل <تصفيق> أسواء نحن نستوي في شوف تنيسة بولة العيل صبان. لكن ليس مما موضوع الموضوع الموضوع اللي فيه نير النور اللي هو الإنساء الإنجيل لأن الذي قال عن يشرق نور من ظلمة تعرف الآية دي موجودة في فتحرق التكوين طبعا وربنا قال النور ليكون ايه نور فتداني عدني يعيش ظلمة الذي قال عن يشرق نور من ظلمة هو ده ربنا الذي أشرق في قلوبنا لينعرف معرفة مجد الله وقه وزوع المسيح. اما جيه وزوع المسيح فينا هو النور بحقيقي فحصلت ان نورت ربنا زمان ما قال ايه يسرق مير من ايه مزلمة. يعني مرء جمال ربنا في قدومة ضلمة قال فربنا يا برضو واحد جيه حالاتي جيه حالاته في كده. هو عدين جيه زي جي جي ارسل المسيح سكن فينا ببنون. فجه طلع نور قال لي واكل نور فطلع نور انا النور ده مش مننا ده اصلا في دايمة الذي قال انيسر خمير من ظلمه هو اللي ما ارئيه الحواب بتاعه يا خبالك اهو ده ايه الانجيل بيتكتل ازاي بيعلن ازاي موجود موجود لكن في عصر كانت الأكسجيل حولها كثير وكانت منوارة فيها كانت حياة المؤمنين كلها منوارة وبيعمل بقى من مخارنة لصيصة جدا وقولك على الايهول المعلنة مثل مكسون وقولك ولكن لنا هذا الشيء في الانجيل في عوامل خساسية لكن فضى القوة لله لا منا بقتئبين في كل شيء كان فكلنا فصلنا ما يعني هؤلاء كرام العالم، لكن غير متباينين، متحيرين، لكن غير يائسين، متهابين، لكن غير متروحين، مطروحين لكن غير هالكين حاملين في الجسد كل حين، ومات في يسوع، لو تيظهر حياته في يسوع ايضا في جسد، حاملين كل حين ومات في يسوع، يعني الناس اللي قالك قالت حنقاوم حتى الموت. دول تخاملين في الجسد اي ماتت ايه وثواع فكل شواع ملك يظهر فيه الحياة ايه وثواع في الجسد بتاعهم ده هما وضع في قلبهم ان هما يقاوموا حتى الجن حتى الموت فكل ما بيموت عن كل ما الحياة تضد فيهم اكتر فده طبعا دولة احنا نتكلم دلوقتي في اسرار نعيش نتكلم بره القيميسة ان الموت ان يقتنين انفذنا الحياة تضد فينا الديوك يجيونينا والحزن من اجل الخطيئة الفرح يدرد حياتنا الحيرة والديوك يجيوننا من بره لكن يفيك يأس لكن دائما الرجاء يوم لحياة دولة ركولة ركالة الكوريتة بيتكلم عن تخصيص الانسان اللي بيتحول بسرعة الى ان يجيب يجيب للعالم من اجل حياة الداخلية ها بيجيب كدهوت هي دي حياة الانبابولة إذا نحن عاملون معه مع ماذا؟ مع ربنا يعني اشتغل معه ده تعبير مش معقول نحن عاملون معه ازاي ده؟ اللي انا بشتغل مع ربنا قالوا هي دي النعمة يا اخوتي شوفوا قد ايه الجنة اللي معطلين كمسيحين يا اكسرة ده انا بشتغل مع ربنا الله اما بفكر مثلا بشتغل مع هذا فلام دي ولا فلام دي ولا فلام الفزير ولا فلام أشتغل مع أدوه مثلان ولا الأسقف والخلان ولا لا باشتغل مع ربنا عاملين معه ويرضى ربنا يشغل واحد سبيه زي معه قال اه يشغل اهل واحد فعاود يشتغل مع ربنا يشغله معايا. عجيب الآن وقت مقبول الآن يوم خلاص. بس ما نجعل عشرة في شيء هو بيشتغل مع ربنا ايه بل في كل شيء نظهر انفسنا تخدام الله احنا قلنا ان احنا اواني شجاصية لكي يكون صبل القوة لله ايه لانا طي احنا بالوقتي اتفقنا حتى العقدتنا فتلستنا ان احنا زي المعموديتنا وبنسحة الميرون اخدنا الروحة القدس وبالكناول احساب ما تسجد ربنا ودهنا باول احنا عاوزين بقى الانتين بقى ايه يتفجر بقى يجيون كده في صبر كثير هو في حاجة النهاردة مقصانة غير الصبر بل واحد النهاردة عاوز يشتغل بسرعة لان ربنا بطيء في الشكر يعني احنا بالوقت بناخد على ربنا ان هو بطيء ده ايه البال بقى بتاعت ربنا ده هو ربنا النهاردة كان لازم نوضع بالحاجات دي كده بسرعة احنا بسرعة بقى نوضع بدل ربنا قل صاير نجد نوضع ابن عاوزين عاودين المظهرية عاودين الشكلية عاودين نعمل ونخلوا نشوي يحصلوا ان يجيني بزاع ربنا يسكتن لان في ذات عاودة تشتغل في صبر كثير قلوا تابع ابونا ما احنا صبرين قال لك لا عني صبرين ميش لا انت بتصلي يوم ولا يومين ولا تحضر الباسد في تلك لانا صليت وانا قلت لانا بقالي كده سنة السيس بعمل هذا ديس وصابره بتاعه لا ده دقا صبره الى المنتهى بل يقولك انا بقالي ستين سبعين سنة ولا سستين سنة مش عارف لم ارى وقه ده صبر ده لا اسم صبر لكن احنا صبرنا قدهين احنا صبرنا قدئيه وترجينا واجه ربنا قدئيه وصبرنا احنا صبرنا قدئيه في صلواتنا وفي جهادنا احنا صبرنا قدئيه من اجل المسيح احنا صبرنا قدئيه فهمي في صبر انا يا ريت ستتخصم وانا خصم معاك النقطة اللي حوالها دي اهم ما تترون فيه ثلاثة في صبر كثير زائد في شدائب في ضرورات في دقاث في ضربات في السجون في اضطرابات في اتعاب كل دول على بعض ضرورات ودقاث و اتعاب واضطرابات و اصحاب اوهم بيشتفي لكن اوه في صبر كثير فصل كل الحاجات دي طبعا دي كميس بالمسيح طبعا النهاردة مستمش معقول الكميسة بتاعت مرض في ايام وفي أيام النقاد ديت صبرت كتير لكن لا نحن النهارده ما نصبرش احنا ايه الضيق دلوقتي واحنا اقول لك لا كل هذا تحصل لكن اوعى يجي ديكم ليش احنا السنه كامله من غير ضيق اا تربى الخوف والجبن وخايفين يعني لأننا عارضون كنيس أشداء عالتا بدون ديق في أسهار ده أراضي الخندق تبان دحت الوتيح الزاي والنور اللي فيه نور فيه أسهار فيه أسوار الكنيسة بتاعتنا حلوة حلوة جدا صدقني قادي جاي الصامي من قريب هو في يوم كان عشرين يوم عشرين يعني يوم, يوم الاثنين اللي بعد اللي بعد الجاي ولقى الاثنين من بعد الجوى على قليل من وايه بكرة عشرة و ايوم عشرون ثلاث ايام تشوف منظر العيال كده هم طالعين من مدارسهم ما قالوش من السوف و جاينا اللي بطلع على ثلاثة ونص ولا ثلاثة ولا بعد كده ايام لجيزة و وكل واحد يقولوا يا سلام يا سلام لما الكنيسة كده تصلي بقلب واحد وتصوم تصوم وتصلي بقلب واحد يا سلام على عيام ينام دي ولجبتها وراها يجي الصوام في أسهار في أسهار واحد يقول لك لا امي ما قصد انت مش عارس هابونا أصلي احنا بالوقت طلبة وبنذاكر طيب طلبة وبنذاكر لكن شباب برضه ما هو لازم تذكر خالقك مش ان كده المرة اللي فاتت في عيام ايه شبابك احسن بعدين يجي وقت تتعجز وبعدين تقول لا انا ما درست يوم وأنا كبير دلوقتي الوقت كت درست يوم صغير وانا شاب اصل دلوقتي الوقت وظروف وبعد ما تتخرج هتقل في ظروف ثانية مش هتخليك تفهم ولا أصل في الجيش وبعد ما تخلص في ظروف الجيش أصل في فحتى في الوادي الجديد صعب أو لا حد يلاقيه أكثر صعوبة إلى آخر ماذا جل الناس لهم رسالة عرفهم أن سراج الجسد هو العين فالجسد ده ليه سراج لازم ينور والصوم يعطي طهارة للجسد والثنارة ونهنة فما كانوش عنهم مسيحين في الصوم لكن كان كلها النوم ان يظهر نور المسيح في حياتهم ورحة المسيح معلموش بالكلام لكن اختبروا المسيح في حياتهم في طهارة في أسهار في أسوام في طهارة فيه طهارة أيها الطهارة والطهارة ديت تخلي المسيح اللي سي ينور ألقاه طيب من الطهارة ديت واحنا عارفين قد ايه العالم محاصرنا من بره لكن يارب يسوع عنا كلنا عشان نعيش في طهارة التهارة مش من طبعنا التهارة مش من طبعنا التهارة من طبيعة ربنا بس لان هو قدوس وقدوس يعني طاهر لان كلمة إثقواب ملهاش غير كلمة واحدة يعني قدوس ولما اقول طاهر برضو بالقبس يعني إثقواب نحن في العربي بنقول ايه طاهر ومقدس ما فيش بلابت كده القدوس وطاهر لا فيش كلمة واحدة بس القداة عن الطهار فالطهار من طبع ربنا حسن كده في القدس بتاعنا نقول وطهرنا بروحه الايه القدوس لكن الروح القدوس الطاهر ده لازم يعمل في حياتي وفجتد بالشهواني للصوم والصلاة والجهاد وعشق الثهارة انا بكلمك برض وعظ لان الناس اللي عاشوا في الثهارة دولت عاشوها فعلا مش بالكلام لكن عاشوها لان ريحتها تلعت منهم في اثوامهم في صلواتهم في اثهرهم فات الريحة طلع منظرهم وشكلهم وريحتها طلع منها هلولا تعلمونا بالايه بالحياة وهي محساة المسيحية الايام دي انه هي محساة الى ناس يحيوها ليش لناس يعلموها لان مشكلة المسيحية انه هي حياة والكنيسة الاولى عاشت حياة عاشت حياة ولكن صدقني عزيزي لو كنت انت اصغر واحد قاعد في الاجتماع النهاردة تستطيع ان تقدم للمسيح ولكنيسة حياتك فتبقى قدمت احسن من كل الموجودين احسن من لبانه حتى كاتدرائيه لو قدمت حياتك لانا النهاردة المسيح عاوز انجيل معلم واننور مش عاوز انجيل مكتب الروح القدس يقول ليه انا اسكتن في الفنيسة ليه انا جاي عشان اطهر وعشان انور في تهارة ليه على سيرة الفنيسة الصديق وتهاردة لما نحكيها كده نقول يوتف دخل في الأود مع في الشارف وقال لها كيف اسمع هذا الشر العظيم الى الله؟ بس على في القصة خلصت على كذا قلت كلها قصتي في الصبيط ودي تحط فيه في الصبيط هل تحطه في درجة الطهارة والقديسين الأثار؟ بس هل كذا؟ ما عملش هيك؟ أنا عارف أن قصتي في الصبيط في الكلمة من نوع آل المراسف الشارف كلمتين دول. وانتصر على الخطيئة قال انتصر على الخطيئة؟ وترم في الصبيط وترم في الصبيط. ده جزاء الطهارة وربنا اختاره علو مجده وخلاه رمز للمسيح ده يوسف الطهر وكل من في اكتماع سبان احكي لهم قصة يوسف الايه الصديق ما عندناش جراء قالك كده يوسف الصديق وكانوا ابقنا الادسين عاش في حياة الطهار بكرة السنكسار بتاع بكرة اللي, اللي هي عاشيوية الليلة بتاع واحد اسمه بطرس العابد ده كان راهب عاش في مغرب رأيت له امرأة شريرة يسعر المغارات زمان كانت قريلة من البلاد يعني كانت شيء الاديرة بالمنظر الحالي دلوقتي كان واحد مثلا شاد لحد يعيشها المتوحدة يبيه له مغارة مثلا على طرف اسكندرية عند المكت كده عند الدخيلة اي حتة كده عند الملحات فهيقعد شيء بك وكانت اسكندرية زمان كده لها ايه لها بواب. حتى لسه ان شاءلك باب شرقي اه ده الباب الشرقي بتاع, بتاع ال وكان في فيه غفير بالليل يعفع على باب شارعي كده ويقف من الباب بالليل وهو كان بابي كمان باب شجرة ها والباب الجديد الاسكندرانية على رقص طبعا فكان فيه بواب للسندرية وله الباب دي كفتغفل بالليل يا واحد عاوز يعيش كده يجلي برا كده في ريح السور برا يديله خص كده يعقش فيه ما تلاقل حدود للسندرية عند كاراكون باب شارعي حتة دي مثل كده يقال ان ماري مرعف لما قالوا جروه في دار البقر مطرح الحتة اللي فيها الشب وشان ماركو حتة دي كده كانت دي كلها بره السندرية مراعل البقر فأي واحد دي فتلقيت واحدة فت ملهمة ذاكها كده تتشرير قوي قلت لما روح اعكس اللي الرجل اللي يقعد العابد ده قعد في الخصة بتاعته وقعد في الخطيز فقعد كده الاشراء يغول الحدث. فرح قاعد يكلمها عن الحياة الابدية عن النار وجنم ان الانسان لو فقد فهرتي وفقط ابديته يقول ان انت اخذت ايه يعني شهوة زايلة بعد الشهوة والمهم قدم للكنيسة سيرة حلوة ان السك ديت راحت وثابت وعطرت ورجعت عن سناها وعاست قديسة من الاديثية اللي في الكنيس ده الاديثة بتاع بكرة كنيسة كانت بشارك في السنكسار كل مجين صغيرين كده نص صفحة لكن اهو مثل التهارة في تهارة فيه علم علم يعني, يعني لا هدفت في هذا العلم في الواقع يا هي علم من ربنا يقول كده يكون الجميع متعلمين من الله فيه علم اصدقني ان فيه حقيقي وطبيعة العلم ان ينور مش يقول العلم في العلم اللي ما ينورسن هدهش علم ده في علم في العالم اسمه العلم الكاذب الاسم يقول عن الكتاب المقدس كده ده في علم ساعات يخصد نخر واحد وعلم عادات مش عارف ايه يسموه علم هو العلم ولا الحيث لكن العلم بسعى ربنا اسأل كده اسأل قدقنا الاجسي يدخلوا من طغرهم يروحوا الكتاب داخل الكتاب بيتعلموا يحفظوا المزامير المزامير اللقات اللي يحفظها راهب داني ياه صديح راهب خذور بقى لا زمان كانوا لقال يحفظوا المزامير بيتعلموا بحث الكتاب عنس بل مش هارم دا أنا الوقت النهاردة وبعرفا صر للاجبيا لأ أنا مش حفظ الاجبيا وساعاتة أبقى مش مشتينة مش قادر أشوف كويس بذا خلاص ما أعرف في الإجبيه. دقا من الايال حافظو المثامير بكلية متعلمه من ربنا من الانجليل يقول لك مثلا الاجديس الفلاني ده كان حافظ صفر ارمية كل الاجديس الفلاني ده كان حافظ صفر عشعية كل هو الفلاني الفلان ده كان حافظ برأسها البول في الرسول ده علم علم في كتاب المهدس وكان ربنا يدي استمارة روحية عجيبة جدا ولما الملكة سألت القديس جيروم عزماني يا بانسا في قالت له اكتب لي حاجة عن الروح القدس فقعد يدور في الكتابات بتاعث الاداء لقى كتابات لديموت الضرير واحد كان مدير الاسكلية الكبركية بس ما كانت يشوف قال لها كده ان انا ما رأيتش في حياتي ما سمعت كلام حلو عن الروح القدس زي اللي كتبه هذا الانسان الضرير لأنه المتعلم من الله والله هو الاستمارة الروحية اكثر من كل الناس المفتحين في علم ولما يقول اللعباط كلمة في زمان يعني عالم يبقى مدرسة في اسكندرية اسمها مدرسة اسكندرية بتطلع الجسين علماء تعلمون بالروح ياخدوا العلم من ربنا من الإنجيل للصهر والصوم والصلاة صلع قريجانس يروح يعلم اللي في خلصطين ومدرسة اسكندرية دي كيف يتعلم المسكونة كلها وأشار العلم بتاع الأباء بتاعنا وصل للعالم كله وقالوا كده في المجمع المسكون الأول قالوا ان المطرس بتاع اسكندرية لهو كان بابا الاكسندر بعدين يجيه بعدين اتنسف هو اللي عليه يحدد معاد ايه اللي يانا ويبلغوا الكنيسة العالم ويبعت لهم رسائل رسالة فبقى الابيس اتنسف كل سنة يحدد المعاد ويبعت الرسالة الفصحية بتاعته لبتركة العالم كله لكن انا مش اتكلم عن السادة خلينا على مستانا يا احنا علي احنا يا اخوتي مخدين لكلمة ربنا قول براستها ملا بسه بنيجي نسمع وعظك ادهوت لا انا همني ان هم انت تكون الكتاب المؤذس مساعدة تتخش كده ادهوت وتاخد منه وتتعلم وما يسحش قبلا تخلص دراستك في الجامعة وانت لسه تقول لعهد القديم ده فهمه لا مش فهمه ده انا معرفوش ده انا مستصعبه لا تدور وتفحص وتتعلم وتبقى متعلم من ربنا وما ليس عذر دلوقتي لاني الكتاب في ايديك وتخطط وتلخص وتتجد يتبقى حاجة وطيفة خالص مرة كان فيه دكتور في واحدة رفاية وبعدين بعدين جالي قال لي انا الحياة بزها في الواحدة اي قال لي طيب انا هدي لك شغلان عاوزك اعودك تعملهاي عشان انا مشغول هنا خالص قال لي يا ابونا تحت امرك اي شد مؤصل يعني شبنا بس يهمنا اي انا معروف. احسن انا هنا هوة انت عارف مشغول كتير في الشغل ومش عارف اعمل العكاية دي اكي مش نفس قال لي اوي اوي اوامي قال ده انا مش همتهالك ابدا قلت لي ابدا ابدا اوامي او بس اوامي قال لي حاتف تاخد الكتاب المؤدس ده بعهد الازم تدخله قال لي ده جديد يطلق خصوص هرسد الكبر الكشفين اجيب لك كمان قال لي لا لا فيه إيلان كثير انا صار ودئة الكشفين كل ما يجي اقول له عملت يقول لي لخص معذرتي في الخمس اصفار بتاع عم تقول له كتر خيرك ان شاء الله تساعدني اكتر وتلخص لي الايه الباقي وبعدين بعد يجي المره اللي بعديها بعد ما يقول لي لخصت كمان ايه خمس ستة اصفار اقول له كويس كتر خيرك انا اللي عندي ملخص للكتاب المؤجل لغيت لما في ظرف سنه كدهوت او سنة ونص كان لخص الهيولين كله قلت له اتفضل خد الهديه اللطيفه ديت لود جهدك وعرقك بالله لخصت في كتاب المعدد تكلفت كتير والأبدا بحاجة بسيطة ده أنا خدت بركة كبيرة جدا بالحقيقة يا أحباي نحن موقن كلنا نعمل عمل كبير نحن ليس كتير نحن ليس كتير نحن جاوز أطاول عليه لكن احنا ممكن نكون علماء في الإنزيل ليه هي الكنيسة بتاعتنا لما تدي لك إنزيل ما عاديتك حتى تجيبها تقدر تخزينه ولا لما تتخرج إنساء الله تبقى تدرج في الإنزيل لا أبدا كتقول الكلام ده ينصبر انت وتلخص وكتابك المقدس وتعمل مقارنات وتقرأ وتلخص وتكتب شغل يبقى مزبوط كده هو دهس ان انت فعلا بتبتدي تبني في اا مجيء المسيح وده مكتوب مالئ باختصار وصلنا من دون اعلان منور للعالم احنا بنكتب هقرا لك شيء في كل شيء نظر أنفسنا كخدام لله. في ثبت كثير في جدائج في ضرورات في قترة في ضربات في السجون في الثربات في أتعال في أسهار في أسواب في تهارة في علم في طول أناس في لط في الروس في القدر هذا محبة حاكل لما جاء لأننا نتحدث كثيرا عن المحبة وحاكل في موضوع كان اسمه شهداء ليش محبة وهنا الايام دي مش محتاجة لشهداء بقطع رأيبتهم بالدم بالعكس النهاردة محتاجة لشهادة ابن عيه شهداء محبة يا ريفي يلاقيهم دولك يحب الناس يحب اللي من دونهم ولا مش من دونهم ويحب كل الناس اللي في الدنيا وشهداء دي وقد واخد ذلك الاسمين محبة بلا رياء في كلمة الحق في قوة الروح بسلاح البر لليمين واليسار والعصاري شبك شو مزدين وهوان بسيط لسيط حقا كمضلين عيالنا انت مضلين. عشان انت بتتكلمه او مشون المسيح انت بتضل العالم كمضلين ونحن صادقون صادقون قدام مين قالوا المسيح بس كمكولين مرى شخصيات كبيرة ونحن معرفون كمأسين ايه يعني نزغة ونحن وهنا نحن ونحن كمؤدبين ويقولوا شوف ربنا مش ردع عنهم تؤدبهم ونحن غير مقصمين كحزانة كحزانة طبعا لازم نعيش حزانة لازم نحزن على خطيطنا نحزن على خاصنا البعاد عن المسيح ونحزن على بعض اللي جيشاتنا الروحية كحزانة ونحن دائما نفرحون كان لا شيء لنا ونحن نملك كفقراء ونحن نجم كثري طبعا شكلنا مش شكلنا حجمي أسل ونحن نجم كثري لان لو واحد غني تجيله مصيره ولا تجريه ولا بتاع يقول لك في شوفولي حد يعزيني اليوم واحد فقير من كثري جاي حالات تبقى او جاي روح افلان ابتح له لأي جيلي له كفقراء ونحن نغني كثيرين كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء طيب هو كل شيء كل شيء انا المسيح وانا عندما المسيح ما يبقى انا اغنى اغنى مخلوق في العالم بركة الان بابولة الايجير المتاع للعالم على رأيه ذوي الرسول في رسالته لستلميكي برضو دا لفظ جميل جدا من ممكن من او انته تبقى تقراف الاذنف اتسالونيك الاولى الاسحاح الالتول او او او ام الزور لقول الينجيل المزاعي ينحطط الاجاعة لانته تحط عنوان الاسحاح الاول في السالونيك يسمى محطط ازاع في الينجمش ينحطط اثناء لقول ان ينجيل انا لم يأثر لكن بالكلام فقط بل بالقوة وبالروح القدس وبيقين شديد اخذ ذلك في دينك كثير ولكن بفرح الروح القدس لأنه من قبلكم قد اذيعت كلمة الرب ليس في فقط بل في كل العالم ايضا قد داع ايمانه وديرا حيثوا ابتعAH t-men 1 buff ليهم من عندكم قد اذيعت كلمة الرب يمكن تقولوا كده مثلا داخل ذا بدها من juicitaht Kel من قبلكم قد اذيعت كلمة الرب ليس في permacULAak واخي فقط بل في كل مكان ايضا قد داع ايمانكم ربنا ينفعنا ببركة الأنبى بولا اللي يدوني معاش اللي منه جاع الصبر والتهارة والمحبة اللي بلا رياضة